هجرة العقول تحيى الأمم وتتطور بعلمائها والمجتمع الذي يعاني تسربا في هذه العقول يعد مجتمعاً محروماً من أثمن ثرواته عاجزاً ولا شك عن التقدم المطلوب والرقي المنشود والشواهد عبر التاريخ أكبر دليل على ذلك فلم نجد مجتمعاً جذب العلماء والمفكرين والباحثين إلا وكان له نصيب من التطور وفي المقابل تثبت شواهد التاريخ كذلك تأخر الدول والمجتمعات التي يهجرها أبناؤها وعندما أقرت بعض الدول وبالذات الغربية منها قبول هجرة المفكرين إليها كانت تعي أهمية هؤلاء المفكرين والمبدعين في دعم بحوثها وتحسين المستوى الصحي بها ورفع المستوى التعليمي بها أيضا حتى أن أمريكا غزت الفضاء بعدد كبير من العلماء نسبة كبيرة منهم من المهاجرين بل وقدمت كثير من هذه الدول كثيرا من التنازلات من أجل قبول هذه الهجرات فهذه الهجرات تؤدي دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الغربي والمنحض أن الدول الطارضة أو التي هجرها أبناؤها هي الدول النامية ويلاحظ أيضاً أن الهجرة ذات خط واحد وهي إلى المجتمعات الغربية بالدرجة الأولى وهناك دراسة أثبتت أن نسبة كبيرة من المهاجرين إلى البلاد الغربية هم من أبناء المسلمين الذين لا يعودون وأثبتت بعض الدراسات على سبيل المثال أن 50% ممن هاجروا إلى الولايات المتحدة بين الفترة من عام 1970 للميلاد إلى عام 1980 للميلاد من المبتعثين وغيرهم لم يعودوا إلى بلادهم حجرة العلماء ليست وليدة هذا العصر فالعلماء منذ القدم يهاجرون ويبحثون عن مراكز العلم إلا أنها كانت في أغلبها بل كلها داخل الوطن الإسلامي نفسه ينتقل العالم من جزء منه إلى آخر بخلاف ما عليه الهجرات في هذا العصر حيث أصبح العلماء يتركون أوطانهم إلى خارجها خاصة إلى الغرب ويستطيع الإنسان أن يعرف مدى طرد البلد لعلمائه أو استقطابه لهم إذا عرف الميزانية التي يخصصها هذا البلد للأبحاث والمكانة التي يوليها للعلماء فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تصرف ثلاثة بالمئة من ميزانيتها الكلية على البحث العلمي أما اليابان وألمانيا فهما تصرفان إثنتين بالمئة من ميزانيتهما على البحث العلمي وبريطانيا وفرنسا تصرفان اثنتين وثلاثة أعشار من ميزانيتيهما على البحث العلمي أما في البلاد العربية والإسلامية فإن المخصص للبحث العلمي أقل من واحد بالمئة من الميزانية وفي بعض الأحيان أقل من العشر من الواحد في المئة وهذا كله يعطي فكرة عن اتجاه الهجرة